موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ن ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ء ا ل يوم ل ي ا ك نعبد وإياك ن س ت ع ي ن 「そして私たちはこのように」 النبأ ا ل ع ظ ي م ا ل ذ ي هم ف ي ه م خ ت للعلوم ف و ن ك ا س ي م ن ث ك ل ا س ي ع ل م و ن أ ل م نجعل ا ل أ ر ض م ه ا ء الله ج ب ا أ و ا د ا و خ ل ق ن ا ك م أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا 「今夜は私のことです。 كان م ي ي ق ا ت و م س و فتأتون ف ه النابلسي ف أ و ر ل ا ل ج ب ا ل ف ك ا ن ت س ر ا ب إن ج ه ن م موسوعه ك ا ا ل ي ن م ا ب ل ا ب ث ي ن فيها أ ح ق ا ب ا ل ا يذوقون ف ي ه اسماء الله الحسنى إ ا م م ي و ا ق ج ز م و س و آ ي النابلسي ك ا ا و ك ل ا ع ذ و م ا ل ا إن ل ل م ت ق ي ن مفازا ح د ه وَأَعْنَابًا و س و ا ع ه النابلسي للعلوم ا ل غ و ا س ل ا ك ذ ي ه اسماء مِّن رَبِّكَ الله الحسنى رب ا ل س م ا و ا ت و ا وما ل أ ر ض ب ي ن ه م ا ا ل ر ح م ن ا ل ر ح م ن ل ا ي م ل ك و ن منه خ ط ل ع ي و م يقوم ا ل ر و و ح ا ل م ل ا م ي ه صفا لا ل ي ت ك م و ن من إلا أذن ل ه ا ل ر ح م ن ل ا ي ت ك ل م و ن إ ل ا من أذن ل ه ا ل ر ح م ن و ق ا ل ص و ا ب ا ذ ل ك ا ل ي و م الحق فمن شاء اتخذ إلى فمن اتخذ ر ب ه مآبا إن انا ن ذ ر ن ا ك م عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني لي كنت ترابا